قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قَطَعَنَّ أَيْبِيَّكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ أَجْمَعِينَ قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا بحسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون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 قال أصحاب موسى إن لمدرتون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم عْظِيمٍ وَأَسْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إن لا آيًا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم